الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أزل الحديث متصلا بهذا المثل المضروب لنفقات المنفقين أو للمنفقين في سبيل الله تبارك وتعالى وذلك في قوله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوح أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير فقوله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوح أذا تمثيل لنفقات المخلصين ابتغاء مرضات الله الذين جاءت نفقاتهم على الوجه المشروع وطلبا للتثبيت تثبيتا من أنفسهم ولا يحصل لهم تردد ولا اضطراب عند النفقة كما سبق ثم بعد ذلك مثل هذه النفقات او حال هؤلاء المنفقين بجنة بربوه أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين جنة بربوه بستان في مكان مرتفع كما سبق أصابها وابل يعني البطر الغزير فآتت أكلها ضعفين فهذا تحضيض على الإنفاق هذا هو المراد بهذا أو بسياق هذا المثل حيث شبه إنفاق الأموال الخالص من الرياء الذي يبتغى به ما عند الله تبارك وتعالى بالبستان الذي يكون في ذلك الموقع أصابه مطر كثير فضاعف في مخرجاته من الزروع والثمار ونحو ذلك فإن لم يقع له ذلك المطر الكثير فمطر قليل الطل يكفيه ليخصب ويخرج من كل زوج بهج فهذا كله في النفقات وفي تضعيف جزائها عند الله تبارك وتعالى فهي تتضاعف وتعظم بحسب ما يحتف بها من شدة الإخلاص ومن أثرها ومن طيب مكاسبها ومن مواقعها حيث تكون تلك في صلة أو في أحوال تكون الحاجة إليها شديدة أو تكون في أنفع الأبواب وأعظم الأبواب أجرا وعائدة عند الله تبارك وتعالى وما يحصل في قلب العبد من اليقين بأنها مخلوفة وأنه لا يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء وما يحصل في قلبه من الثبات عند إخراج هذه النفقة فيخرجها وهو مستبشر فرح مغتبط بذلك بخلاف الذي يخرج هذه النفقة وعنده شيء من التردد أو لربما عنده شيء من الامتعاض والتثاقل ونحو ذلك فهذا ينقص أجره وكما سبق في صفة المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون فالمؤمن لا يكون بهذه المثابة فتتضاعف هذه النفقات بحسب ما يحصل من هذه المطالب التي تقوم في قلب العبد والتي تكون متعلقة بنفس المال والتي تكون في وجه الإنفاق فكل ذلك ينبغي مراعاته فهي تجارة مع الله تبارك وتعالى أن نفتش عما في قلوبنا في نفوسنا في صدورنا ماذا نريد بهذه النفقة ما الذي يعترج في هذه القلوب من التردد والثقة والثبات وكذلك أيضا ما يتعلق بالإخلاص إضافة إلى نفسه أن ننفق من المال الطيب ومن ما نحب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لا يخرج الإنسان ما يكره كما سيأتي الذي لا يأخذه لو أعطيه إلا بشيء من الإغماض وغض الطرف وكذلك أيضا يتحر الوجوه للأجدى والأنفع بهذه النفقات فهنا تزكو هذه الصدقة وتربو عند الله وتعظم وتكون بهذه المساب مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثلهم، مثل المنفقين بباذر حبه كما شبق في المثل الأول في الإنفاق مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوها فهنا مثل نفقات الذين ينفقون كمثل جنة بربوها بمعنى أن ذلك يمكن أن يكون التمثيل فيه قد ضرب لهذه النفقات بجنة بربح. فمثل في الأول بحبه وهنا ب بجنة. وعلى كل حال لا شك أن هذا المثل يصور وجه هذا الإنفاق وثمرة هذا الإنفاق وعائدة هذا الإنفاق بصورة تنجذب إليها النفوس. حيث بين وذكر أحسن المواقع لي. البستان والجنة وذكر أيضا المطر الكثير الذي ينزل عليها أو المطر القليل فهذا كله يبرز هذه الصورة التي توضح مقصود الشارع من الحف على الإنفاق كذلك أيضا أنا ومثل الذين ينفقون أموالهم افتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة مثل نفقه الذين ينفقون كمثل جنه أو مثل الذين ينفقون كمثل غارس جنه كما قلنا في المثل الاول يعني المثل الاول مثل الذين ينفقون أموالهم في كمثل حبه المنفق يمثل بحبه كمثل بادر حبه إذا كان المثل مضروب للمنفقين وإذا كان المثل مضروب للنفقات مثل الذين ينفقون مثل نفقات الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثلي حبه انبتت سبع سنابل وهنا مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من انفسهم كمثلي غارس جنة اذا كان المثل قد ضرب للمنفقين واذا كان المثل قد ضرب للنفقات ومثل الذين ينفقون نفقات الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة وهذا يحتمل وبين الأمرين ملازمة المنفق والنفقة والمقصود بيان عظم عائدة هذه النفقة هما يكون لها من ثمرة عند الله تبارك وتعالى وعائدة تعود على صاحبها كذلك يؤخذ من هذه الآية ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في مقابل الذي ينفق ماله له رئاء الناس فلاحظ هناك الذي ينفق ماله رئاء الناس مثله بالصفوان الذي عليه تراب فأصابه وابل فغسله ولم يرجع من ذلك بشيء هنا على عكس ذلك جنة بربوح فهذا لا شك أنه بيان للبون بين الحالين والفرق العظيم بين هؤلاء وهؤلاء وكذلك أيضا يؤخذ من هذا المثل وهذه الآية أن هذه الجنة لطيب أرضها يؤثر فيها المطر الكثير والمطر القليل فهؤلاء الذين ينفقون أموالهم تغاء مرضات الله إن أنفقوا نفقة كبيرة فذلك عظيم ينفعهم كهذا الوابل الذي وقع على هذه الجنة لأن الأرض طيبة فيزكو فيها النبات وإن أنفقوا نفقة صغيرة فإن ذلك يزكو عند الله تبارك وتعالى وإن لم يصبها وابل فطل أي فطل يكفيها والجامع المشترك في ذلك كله هو زكاء هذه النفقات وأنها تعظم عند الله تبارك وتعالى ولا تضيع وكلها يضعف الكثير يضعف والقليل يضعف عند الله عز وجل آتت وكلها ضعفين ويحتمل أن يكون المراد أنها تؤتي أكلها ضعفين على ظاهر اللفظ ويحتمل أن يكون المقصود بذكر الضعفين الكثرة يعني آتت أضعافا مضاعفة والعرب قد تعبر بمثل هذا وتقصد فيه كثرة التضعيف لا أن المقصود بذلك شفع الواحد ضعف ما أنفق وإنما الكثرة ضعفا بعد ضعف وهذا أبلغ في التشبيه والله تبارك وتعالى أخبرنا في المثل السابق أنه كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فذلك أعظم من الضعفين والمنفق لا يكون له ثواب حسنتين وإنما المقصود بذلك التكثير أو أن المقصود بالمثل هو بيان ما يحصل من الزكاء والكثرة والنماء لهذه النفقات فهي تضاعف إلى سبعمائة ضعف وأكثر والله يضاعف لمن يشاء كما سبق. والله بما تعملون لاحظ هناك كان الحديث عن الغائب ومثل الذين ينفقون هم ثم قال والله بما تعملون فوجه الخطاب إليهم فكان ذلك من قبيل الاتفاة من الغائب إلى المخاطب لأن هذا مقام إيقاظ والله بما تعملون فيحرك في نفوسهم الإخلاص والمراقبة والاحتساب عند الله تبارك وتعالى احساب هذه النفقات وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وهكذا في كل الأعمال التي يزاولها الناس تشعر المؤمن ويستحضر النية الصالحة عند العمل ويبتعد عن المقاصد الفاسدة من الرياء والسمعة وما إلى ذلك كل هذا لا يغني عنه شيئا ولا ينفعه عند الله تبارك وتعالى ثم أيضا الله تبارك وتعالى يقول والله بما تعملون فما هذه تفيد العموم بما تعملون فيدخل فيه ما ذكر من النفقات دخولا أوليا يعني والله بما تعملون من الإنفاق بصير فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون العبد محتسبا أجر هذه النفقة وأن لا يقع في قلبه شيء من التردد وان يكون قصده خالصا الى غير ذلك مما يطلب في هذه النفقات وهذا ترغيب بكثره الانفاق أيضا والله بما تعملون ويدخل في ذلك عموم الاعمال والله بما تعملون بكل عمل تعملونه بصير والعمل يدخل فيه الانفاق بدل المال يدخل في اعمال الجوارح يدخل في اقوال اللسان يدخل في اعمال القلب الاعمال القلبيه ما يقوم في القلب من الاخلاص او التردد او الرياء أو السمعة يكون ذلك أيضا من قبيل الزجر عن المقاصد الفاسدة والله بما تعملون بصير وبصير هذه صفة من صفاته تبارك وتعالى على بناء المبالغة يعني أنه نافذ البصر لا يخفى عليه شيء يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات السوداء يرى العباد والسر عنده علانية فهذا يحمل المؤمن على أن يجود هذه النفقات أن ينفق مما يحب وألا لا في نفقاته ما يكره أو يتخير من فئات العملات النقدية الأقل ليعطيه إلى الفقير والذي جاء بعذق من شيص كما ذكرنا سابقا وعلقه في المسجد لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبه ليأكله شيصا يوم القيامة فالإنسان يكون مع صدقته بحسب حال هذه الصدق. وهنا والله بما تعملون بصير. هذا في النفقات وفي غير النفقات. فإذا أراد الإنسان أن يعصي الله أو أن يعمل طاعة، يتذكر هذا. إذا أراد أن يقوم الليل وتساقل واصابه شيء من الكسل، يتذكر أن الله بصير. إذا خلى وتيحت له معصية، أن يتذكر أن الله بما يعمل بصير. أعماله الصالحة التي يعملها لا حاجة لأن يوصل إلى الآخرين رسائل بأي لون من الألوان إما صراحة وإما كناية أنه قد عمل العمل الفلاني فالله يعلم عمله ولا يخفى عليه خافية إذن يكون التعامل مع الله فحسب ولا حاجة لإطلاع المخلوقين على أعمالنا ولا حاجة لكتابة أسمائنا على هذه الأعمال التي نقوم بها ونبذلها فالله بما نعمل بصير لا يكون ذلك سببا لتربية المراقبة ونحن في أوقات أيها الأحبة في زمان أصبح الرادع الوحيد الذي يمكن أن يردع الناس عن كثير من الشرور هو مراقبة الله عز وجل وحده وإلا فإن الناس يصلون إلى أنواع الشرور لأرجاء المعمورة عبر هذه الوسائل والوسائل فكل ذلك متاح يصل إليه الصغير والكبير لكن يبقى نظر الله عز وجل ورقابته فيخشاه العبد ويرعوي ويتعامل معه على هذا الأساس والله بما تعملون بصير فهذه التعقيبات في هذه الآية وفي غيرها كل ذلك مما يربي النفوس على هذه المعاني أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هذة المهتدين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه إذا كان لديكم إضافات أو سؤال حول الآية نعم تفضلوا نعم تغاء مرضات الله على هذا المنفق ويطلب رضا الله بهذا الإنفاق لا يرتفت إلى شيء آخر لا هو يرضى عن العبد المنفق أما الذرية فقد يكون الذرية على حال انخلاف ذلك نوح عليه الصلاة والسلام إنه ليس من أهلك كل نفس بما كسبت رهينة لكن آلاء الذرية إذا كان الأب في منزل في الجنة وهم على الإيمان فإنهم يلحقون به الحقنا بهم ذريتهم لكن نفقات الإنسان له وليست في ذريته ولا تلحق ذريته والرضا الذي يحصل له لا يلحق ذريته لكن قد يجازيه الله على ذلك في الدنيا بأن يصلح له الذرية أن يحفظهم أو نحو ذلك لكن هذا ليس بالضرورة فإن التعامل مع الله بطلب ما عنده في الآخرة وذكرنا في بعض المناسبات الكلام على قوله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فهذه كرامة من الله عز وجل لهذا الأب الصالح حفظ ذريته وحفظ لهم المال إكراما له لكن هذا ليس دائما فنوح عليه الصلاة والسلام أجل من هذا الرجل وأفضل من هذا الرجل ومع ذلك غرق ونوح عليه الصلاة والسلام يقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ومع ذلك جاء هذا الجواب إنه ليس من أهلك وهكذا فقد يكون الأولاد على غير الهدى والرشاد والأب في غاية الصلاح فليس بالضرورة إذا كان الأب على حال من الاستقامة والصلاح والعمل الطيب أن يحفظ الأولاد ليس بالضرورة فقد يكون هؤلاء الأولاد في حال أخرى قد يكون هؤلاء الأولاد على الكفر قد يكون هؤلاء على النفاق قد يكونون هؤلاء على الكذائر، قد يكون مفرطين، مضيغين لحدود الله عز وجل هذا المفهوم الذي لدى كثير من الناس أن قد يهمل بتربية الأولاد بتوجيههم وتعليمهم ويقول وكان أبوهما صالحا يعني أن الله سيحفظ هؤلاء الأولاد لصلاحه أولا هذه تزكية أو يزكي نفسه ان صالح وما يدريه الأمر الثاني أنه ليس هناك ملازمة إذا كان الأب على صلاحه أن يكون الأولاد على صلاح والتاريخ شاهد بهذا الصحابة رضي الله عنهم بعض أولادهم ما دخل في الإسلام وهكذا أيضا بعض أولاد السلف الصالح بعض الأولاد إسماعيل ابن علي ابنه إبراهيم كان من المعتزيله وكان في غاية السوء وإسماعيل ابن علي من علماء التابعين وخيارهم رحمه الله والولد في غاية السوء وعلى اعتقاد المعتزيله وله شذوذات في الاستنباطات يذكرها الأصوليون نعم. يسأل عن مسألة سبقت إذا كان الإنسان يتصدق بما عنده من ملابس قديمة أو بقايا الطعام نحن نقول لا يهدر هذا ويرمى بل عليها أن يعطيه من يستفيد منه ويؤجر عليه لكن لا تكون الصدقات هي هذه فقط إذا أراد أن يتصدق يبحث عن الأشياء التي لا يريدها والأشياء القديمة والطعام الذي لا حاجة إليه لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا فينفق مما يحب مما يحب من نفائس الأموال وأطائب الطعام وأجمل اللباس وأحسن اللباس عنده صدق منه لكنه أيضا لا يهدر ما استغنى عنه فيعطيه من ينتفع به لكن لا تكون نفقاته هي من هذا النوع الرديد دائما ما يخرج إلا ما استغنى عنه هذا ما يليق في التعامل مع الله عز وجل نعم يسأل عن استدامة النفقة القليلة أفضل أو نفقة كثيرة مع الانقطاع هذه المسألة تحتمل وهي محل نظر العلماء تكلموا في من أخرج في الهدي مثلا أخرج شاتين بقيمة شات واحدة سمينة مكتملة أيهما أفضل يعني الآن شات مثلا بألفين ريال واشترى اثنتين كل واحدة بألف أيهما أفضل فهذا أفضل من وجه الثنتين باعتبار أن ذلك فيه ذبح وأفضل الحج العج والسج يعني إراقة دماء الهدي و يقابل ذلك أيضا تلك سمينة وهذا المقصود منها كثرة اللحم وجودة اللحم وطيبه فهذا أفضل من هذه الناحية مثل ما يقال أيهما أفضل طول القيام في الصلاة أو كثرة الركوع والسجود هذا له مزية وهذا له مزية فهذا الذي ينفق نفقه كبيرة افترضنا واحد ينفق كل يوم ريال وآخر أنفق مليون ريال وتوقف هذا اللي ينفق كل يوم ريال لن يصل إلى المليون لكن هذا له مزية وهذا له مزية النفس تحتاج إلى ترويض وتحتاج إلى تربية والإنفاق لا أثر على النفس فحينما يتجدد هذا إيمان يتجدد وهذه تربية تتجدد غير الذي بعد عهده يعني أنفق قبل 30 سنة مليون ريال وانتهى لين مات ما أنفق تبقى نفسه متوقف عن هذا العمل الصالح ثم أيضا هذا يختلف من شخص إلى آخر يعني الذي ينفق وهو مقل ما عنده شيء ينفق ريال غير واحد يملك مليارات وأنفق مليون فأفضل ان نفقه جهد المقل والله لا يضيع عنده شيء فهذه لها اعتبارات هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه هذه أفضل من جهة الكثرة وتلك أفضل من جهة الاستدامة لاحظ الأفعال المعبر بها هنا ينفقون قلنا الفعل المضارع يدل على الاستمرار لكن هنا مفهوم سبق أني نبهت عليه في بعض المناسبات منذ زمن وهو حديث اللهم آتي منفقا خلفا وآتي منسكا تلفا ملكاني في كل صباح يقولان اللهم آتي منفقا خلفا هل المقصود بذلك الدعاء على من لم ينفق في ذلك اليوم الثكذا لا وإنما الدعاء هذا اللهم آتي منفقا خلفا يعني من شأنه الإنفاق منصفته الإنفاق وآتي منسكا تلفا ليس المقصود في ذلك اليوم أنه يدعى عليه لأنه لا يجب عليه النفقة في ذلك اليوم النفقات تصدق يعني هو لا يجب عليه الا الزكاه اصلا لكن المقصود من كان هذا وصفه آتي منفقا فقد يكون انسان ينفق كل يوم وقد ينفق كل أسبوع مرة وقد يكون ينفق هذا الإنسان يوم مرة يوم وقد ينفق بحسب ما تيسر له كل ما عرضت حاجة انفق قد يكون في يوم الأيام لم يصادف محتاجا فهل يقال ان هذا دعاء عليه الجواب لا هذه واحدة الثانية أن بعض الناس قد يضع الصالة في البيت ويضع فيها كل يوم ريال بناء على الحديث ويظن أنه أنفق بهذا الواقع أنه لم ينفق هو لم ينفق بهذا هذه الحصالة لازالت في ملكي يعني يستطيع بكل بساطة أن بعض الناس يسأل يقول أبغى أخذ منها احتجت لك أن تأخذ منها لأنها ما خرجت من يدك هي لازالت في ملكك مثل لو كان عندك حساب خاص أردت أنك تضع فيه قدرا من المال يا كل الصدقة أو لوقف أو لكن لم يخرج من يدك ولازال تحت حسابك أنت حينما تجعل مثلا مئة ريال تضعها في جيبك وتقول هذه اجعلها صدقة هي ما خرجت من يدك يجوز أن تشتري فيها يجوز أن تؤديها، يجوز أن تأكل فيها لأنها تحت يدك لكن إذا وصلت إلى المحتاج أو إلى وكيله وكيل المتصدق فهنا لا يجوز الرجوع الصدقة فهذا هو الفرق فبعض الناس يضع في حصالة كل يوم ويعتقد أنه كل يوم تصدق وحقق صدقة يومية الواقع أنه ليس كذلك لكن أخرجها والآن الأمر سهل عن طريق هذه الوسائط وعن طريق الاقتطاع يستطيع رسائل الجوال أن يشترك فيكون له صدقة في بعض الجهات كل يوم ريال أو كل يوم خمسة أو عشرة أو أقل او أكثر أو يكون له في الأسبوع أو يكون له في الشهر فيقتطعون من حسابه وتكون صدقة مستمرة ويستطيع أنه يطلب ذلك في كل يوم هو جالس في بيته ثم يرسل إلى الرقم المطلوب هذا إنه يكون تصدق مكتوب عندهم إن إذا أردت مستمر أو أردت مرة واحدة يتصدق بعشرة ريال أو شيء من هذا القبيل سيكون فعلا تصدق خرجت من حسابه فهي إما أن تخرج إلى المحتاج أو إلى الجهة التي تأخذ لهؤلاء المحتاجين أو يكون يخرجها إلى وكيل الفقير أو المحتاج فتكون وصلت أما لو أعطاها وكيله هو فإنه لا زالت عنده والله أعلم طيب نعم تأخير النفقة لأيام الفاضلة كما سبق في قول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قلنا مؤداه أنه لا ينتظر بصدقة النهار لا ينتظر الليل يقول أخفى ولا ينتظر بصدقة الليل التي حان أوانها ودعت الحاجة إليها لا ينتظر النهار يقول الصباح رباح أو ينتظر وقتا فاضلا أو يقول السر أفضل فإذا أتيحت الصدقة بالعلانية تركها وقال أمفق في السر في المستقبل قال لا متى ما دعت الحاجة وجدت أخرج فلا ينتظر الأوقات الفاضلة في نفقته بل يخرج ويكون ذلك أعظم عند الله فإذا جاءت الأوقات الفاضلة أنفق لكن فيما يوقت بوقت مثل الزكاة له أن يجعل ذلك الوقت في رمضان مثلا أو في عشر منذ الحجة لكن نفقات الحرة هذه كل ما دعت الحاجة أنفق فهذا أفضل من التأخير إلى الوقت الفاضل الله أعلم